بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم اتكاتوا حتى زورتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون العلم اليقين لا ترون الجحيم ثم لا ثم لتسألن يَوْمَئِذٍ.